الظنى زينة العمر في كل حال قالها ربنا في حكيم المثال أنعم الله علينا بفضله وقال حظ كسب صلاح الذنية كبير يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا اللي يغيب داخل القلب موجود اللي تفز عروق قلبي عشانا يا قطعت الروح الغلا كيف شانه لشفت زالك انت ذر ذربي ورد يلي حشا يوم فين الثر لا حالنا يكبر ويكبر لا غلا خاف جيزه